والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الليلة بيتكلم على فرق واحد فقط وأترك بقية الوقت للأسئلة إذا كان في أسئلة عندكم لأن هذا هو آخر الدرس هذه السنة في هذا المكان هذا الفرق السادس والخمسون بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها هذا الفرق يجتمل على قاعدتين القاعدة الأولى رفع الواقعات والقاعدة الثانية تقدير ارتفاعها القاعدة الأولى يقصد منها أن الشخص إذا عمل عملا وكان هذا العمل توفرت فيه أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه والمقصود بالموانع هنا المبطلات أو اختل ركن من أركانه أو اختل شرط من شروطه أو اختل واجب من واجباته أو وجد فيه مانع من الموانع يعني هو واقع الآن هل هل نقول أن هذا الواقع ارتفع أو نقول أنه واقع أنا أذكر لكم أمثلة كثيرة الإنسان عندما يتوضى وضوء كامل كما شرع الله. هل يقال إن هذا الوضوء ارتفع ولا يقال إنه واقع واقع كذا لو أن شخصا قال هل وضع ما لفي الشغل أبج أبتوض ثاني مثل الموسوسين اللي عشر مرات ولا خمستاعشر مرة. واحده زهمت عليه تقول إن أدخل أتوضّل المغرب ويؤذن العشاء وأنا ما فرغت من وضوء المغرب فهل يقال إن الوضوء ارتفع ولا واقع؟ ها واقع طيب صلى كما أمر الله صلاة توفرت أركانها وشروطها وواجباتها وانتهت موانعها وانتهى منها صلى الظهر صلى العصر صلى المغرب صلى العشاء ويقول صلى وانتهى قال والله الصلاة ما عنها عنه بصلي صلاة ثانية هل نقول إن هذه الصلاة ارتفعت أم أنها وقعت وبرئ ذمته ها وقعت وبرئ ذمة إنسان أيضا أدى الزكاة نفس الشيء إنسان صام رمضان كما أمر الله بعد ما تعيد قال ها والله أنا هولت عن هالصيامة بصم شهر آخر ها وش نقول ها وقع على هذا الأساس نأتي مرة هذا تمثيل لماذا هذا تمثيل للواقع كما شرع الله وبناء على ذلك هل ارتفع ولا هو واقع طيب عندما يتوضأ وضوء يعني تمشي حاله اختل شرط من شروط الوضوء هذا العمل إلّه هو عمل هل نقول واقع ولا نقول ارتفاع لا هو واقع الوضع اللي هو عمل هو ارتفع ولا واقع كما هو صلى صلاة اختل ركن من اركانها أو اختل شرط من شروطها أو اختل واجب من واجباتها هل نقول هذه الصلاة التي عملها واقعة ولا غير واقعة أه؟ واقعة اه القاعدة الأولى هي في هذا النوع من الفروع في الشريعة يعني أن الواقع لا يرفع الواقع وقع سواء كان صحيحا أو كان فاسدا الواقع وقع سواء كان صحيحا أو كان فاسدا هذا القاعدة الأولى وهذا أمثلة لها من جهد وهي يعبرون عنها بأن الواقع لا يرفع الواقع لا يرفع مثل الإنسان الآن إذا أقر عند القاضي وقال أن في ذمتي لفلان الفرياد، هم يقالوا الله هو أنت عنها الإقرار هل يقبل قوله ولا ما يقبل لا ما يقبل فعلى هذا الأساس الواقع لا يرفع وعلى المسار هذا تمشي جميع الفروع سواء كان الفرع مستكملا للمطلوبات الشرعية أو وجد فيه خلل الواقع واقع كما هو بصرف النظر عن حكمه بصرف النظر عن حكمه ويجري هذا نفس الشيء في الصلاة ويجري في الصيام ويجري في الحج ويجري في العمرة ويجري في الزكاة ويجري في المعاملات يجري في جميع أبواب الفقر ان الواقع لا يرفع هذه القاعدة الأولى وهذه فروعها القاعدة الثانية هي التي تحتاج إلى فهم لأنها سهلة وبين قاعدة تقدير ارتفاعها بين قاعدة تقدير ارتفاعها إذا كان العمل صحيحا إذا كان العمل صحيحا لا يمكن تقدير ارتفاعه إذا كان العمل صحيحا لا يمكن تقدير ارتفاعه لكن إذا كان العمل حصل فيه ما يجعله فاسدا ما يجعله فاسدا مثل الآن الإنسان إذا باع إذا باع مثلا سلعة وكان العقد فاسدا هل نقول إن هذا العقد وقع ولا ما وقع وقع لكن نقدر عدم وقوعه لأن أركانه وشروطه واجباته وموانعه ما هي بكاملة فهو عقد فاسد فنقدر أن هذا العقد لم يقع لأنه وجد في خلل فنقدر إنه ما وقع لو أننا قلنا إن هذا العقد واقع ومعتبر ما الفائدة من هذا الفائدة أننا نرتب عليه آثار العقد الصحيح آثار العقد الصحيح لكن إذا قدرنا أنه لم يقع قدرنا أن هذا لم يقع فالعقد الفاسد إذا كان على حيوان إبل ولا بقر ولا غنم وكانت المدة بين العقد وبين ظهور فساده ورده من المشتري إلى البائع إنما في هذه الفترة إنما في هذه الفترة إذا ألغين العقد من الأول وقلنا قدرنا عدم الوقوع فالنماء يكون للمشتري ولا للبائع تمام هو للبائع لكن إذا قلنا إن العقد لا ينفسخ إلا بعد اتفاق الطرفين على الفسخ هل يكون إنما للمشتري ولا للبائع للمشتري تماما هذه هي الفائدة في هذا الجانب فنقدر ارتفاع العقد من أصله نقول هذا العقد لم يقع أصلا وإذا كان هذا العقد لم يقع اصلا فجميع آثاره المترتبة عليه ترجع إلى من تمام ترجع إلى البائع ولا ترجع إلى من ولا ترجع إلى المشتري تبين لنا الآن إن القاعدة الأولى وهي أن الواقع لا يرتفع لكن إذا كان في شيء من هذا نقدر أنه ارتفع في قاعدتان لهما علاقة بهذا الفرق وذلك أنا ذكرتهما من أجلي أن تستفيدوا أكثر هاتان القاعدتان القاعدة الأولى أن من قواعد الشريعة تنزيل الموجود منزلة المعدوم تنزيل الموجود منزلة ماذا منزلة المعدوم القاعدة الثانية هي تنزيل المعدوم منزلة الموجود قاعدة الاولى تنزيل الموجود منزلة المعدوم الشخص إذا صلى خمسا ناسيا هل ننزل هذا منزلة المعدوم ولا منزلة الموجود صلى خمسا ناسيا ها ها ها هو هذا تنزيل الموجود منزلة المعدوم يعني كأنه ما وجد ومثل هذا مثل هذا علشان يتضح لكم أكثر الآن الله تعالى يقول يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما النفع موجود ولا معدوم والإثم الضرر موجود ولا معدوم موجود لكن الشاعر الشاعر نزل هذا الموجود منزلة المعدوم ولا لا ها؟ نزله يعني كأنه لم يوجد كأنه لم يوجد وهكذا عندما تكون المصلحة أقل لأن فيه الآن هذا فيه مصلحة أقل وفيه مضرة أكثر فهذه المنفعة الأقل نزلها هي موجودة لكن نزلها منزلة ماذا منزلة المعدوم فلا بد من التنبه إلى هاتين القاعدتين القاعدة الأولى تنزيل الموجود منزلة المعدوم والقاعدة الثانية هي تنزيل المعدوم منزلة الموجود أما ما ذكره المؤلف رحمه الله في في إمكانكم تقرؤونه لأن ذكر مجموعة من الأمثلة لكن أنا وضحت لكم هذا وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وإذا كان في أسئلة قلن شو يقول هذا فارغا هذا هذا يسأل عن جلد الحيوانات يعني جلد الذئب والكلب ولذا دبخ هل يطهر؟ لا يا أخي هذا ما يطهر اللي يطهر ما يباح أكل لحمه يقول أنك ذكرت أن الشريعة راجعت إن إلى ثلاثة عمور ذكرها هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومن أراد أن يتوسع في قراءتها هي موجودة أحسن من تكلم عليها من العلماء الشاطبي في هذا في كتاب الموافقات وهذا يقول الدولة تصرف لنا يعني شيء ويفضل يفضل من آخر الشهر اللي يفضل الرجعة إلى الدولة وهذا يقول ما هي الكتب والمق والالمتون التي تنصحون بها في مجال العقيدة؟ وما هي آداب طالب العلم أما بالنظر الأول فكتب العقيدة فيه كتاب العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام وفيه كتاب شرح السنة للبربهاري وفيه كتاب شرح أصول أهل السنة لللا لكاء ثلاثة عشر مجلد هذه الكتب الثلاثة من أحسن الكتب في مجال العقيدة وأما آداب طالب العلم ففيه كتاب اسمه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم مطبوع بإمكانك أنك تقرأ وفي كتاب الآداب الشرعية لبنمفلحه في كتاب منظومة الآداب للسفاريني وشرحها غذاء الألباب يوجد أسوار يوضع في أحد اليدين وبالذات في عظمته المأسوم ويقال إنه أسوار إش ابن سينا لا يا أخي هذا لا يجوز وضعه لأنه أحيل هذا إلى جهة الاختصاص إلى جهة طبية يعني أحالته دار الإفتاء إلى جهة طبية فقرروا أنه ليس فيه ليس فيه فائدة من الناحية الطبية. وهذا يسأل عن بطاقة سواء يا أخي في ظاهرة التلاعب الآن في يعني أشخاص يتقمصون شخصية عينية أو شخصية معنوية أبذكر لكم أنا بعض الأمثلة سألني شخص في عرفة في سنة هو طباخ مع مع واحد يشيل الحجاج يقول انا اخذت هذه السنة خمسين حجة خمسين حجة يبي حج ويقول الان انا في عرفة ولا ادري وش يسويه قلت له حج للأول والبقية رد عليهم فلوسهم أنا غرضي من هالكلام فيه أمثلة كثيرة ظاهرة التلاعب والاحتيال على أخذ فلوس وفيه ناس هنا لكن مهم من البلد تقمصوا شركة في أظن من يجي ثلاث سنين شركة تستقبل الهدي وتذبحه اخذوا اطباءه يعني يعني اوراق رسمية منظمة مضبوطة اخذوا لهم ملايين الريالات على اساس انهم شركة مصرح وما هو صحيح ما لها مصرح لها وقا, وقا يعني جمعوا من الناس فلوس عظيمة وتبين بعد ذلك انهم بالصوص بحثوا عنهم وجدوهم فانا غرضي ان الواحد لا يغتر لا يغتر في في مسألة الأشخاص اللي مثلا يحتالون على أخذهم ومن هذا السؤال مسجد حماماته مسجد الحماماته على قبور وشهد هذا يجب إزالة القبور يجب إزالة قصلي، يجب إزالة الحمامات. هذا يحتاج إلى لجنة شرعية تقف على المحل وتقرر ما يقتضيه الوجه الشرعي. عندنا في قريتنا في بلد كذا جامع قديم واسع قبل ثلاثين على ستة قبور يا أخي ما يجوز وجود القبور في المسجد إطلاقاً. الله <تصفيق> فاضيها. يقول فيهم رأة حجت منذ عشر سنوات مع حملة سيارة مع وليها وناس أغراب، وهي أخذها الخجل وأتتها بوادر الدورة الشهرية عند الوداع. وادعت وعحست إذا كان عندها عادة ما عليها وداع يسقط عنها طواف الوداع هذا موسوس يقول حكم الصلاة على الفرش التي لا أعلم طهارتها خاصة يعني مثل جيت الحرم تبين تتأكد من طهارة السجاد هذا وسواس هذا الأصل هو الطهارة أنا من بلد كذا وأديت العمرة وأريد أداء عمرة عن والدي إذا كان والدك متوفى أو عاجز إذا كان متوفى ما في مانع وإذا كان عاجز تستأذنه لا أجبنا عنها مساجد اللي فيها قبور أجبنا عنها بس. أثناء أداني أدائي العمرة نزعت شعرة من وجهي ناسيا عليك صدقة مسكين كيلو ونص هذا يسأل عن اللحوم الأصل في اللحوم الحرمة وليس الأصل في اللحوم الإباحة بديت الطواف قبل المغرب بربع ساعة وأجلت سنة الطواف بعد أذان المغرب ما عليك شيء شكيت قبل صلاة المغرب في خروج شيء من القبل ثم بعد صلاة المغرب رأيت الخارج اذا تغسل المكان اللي جاته النجاسة وتعيد تعيد الصلاة إن كان يبوه وأقيمت صلاة الفريضة أو صلاة الجنادت فهذا يتم الشوط إذا كان إذا كانت فريضة يقطع الشوط ويصلي وإذا انتهى يستأنف الشوط من أوله لا من المكان الذي قطع الشوط فيه فإذا فرضنا ان إنسان يبوه وأقيمت الصلاة وهو عند حجر إسماعيل يقطع الطواف ويصلي وإذا انتهى يبدأ هذا الشوط من الحجر الأسود وصلاة الجنازة تمضي لأن صلاة الجنازة فارتفاية هو الأول فارضعين فتمشي فيه ولو أنك صليت لكن, لكن تمشي فيه إذا كان هذا لأنك تشتغل في واجب